فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَالِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَصْعَسَ وَالصُبَحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَصْعَسَ وَالصُبَحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن لمن شاء منكم ان يستقيم